سبكت كتاب الله تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرف وذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها وأزواجهم مطهرة ورطوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنافقين وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إلَهِ إلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُلُو الْعِلْمِ وَأُلُو الْعِلْمِ قَائِمٌ بِالْقِصْطِ لَا إلَهِ إلَّا هُوَ لَا إلَهِ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 صير بالعباد إن الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين ويقتلون النبي بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب